Ah! قل فأتوا بالتورات فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى قل فضل الله إن أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مبار غَوَامِي عَنِ اللّٰهِ لَنْ na uh... ba